Alm tır el Melayı mı ben İsrail mi? Mı? il qalılın fiğl lhomuğasıl iz qalul linadzir fi sabilillah لا تقاتلوا. قا. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَعْلَوْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ فَقَالَ لَهُمْ نَبِيٌّ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ قَالُوا تَمَلِكَ قال سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَوْمَ إِنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ İzlediğiniz için